في أفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يقصون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعنا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أبتكم الموت إذ كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يردقون فلحين بما آتاهم الله من قبله ويتبشرون ويتبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله وان الله لا يبضيع اجر المؤمنين الذين استجابوا لله ورتو لند بعد ما القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فدادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكين